حدثنا أبو بكر بن أبي الشيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذا الدباء فقلت أي شيء هذا قال هذا القرع هو الدباء نكسر به طعامنا هذا الحديث لهذا الاسناد كما ترون اولا إذا أردنا أن نبحث عن رواة الحديث ننظر إلى المصدر الذي خرج فيه الحديث فإن كان في الكتب السته فلا يخرج الراوي عن كتاب تهذيب الكمال ومن المعلوم أن ابن ماجه من الكتب السته التي ترجم لرواتها في تهذيب الكمال وتهذيبه للحافظ بالحجر وتذهيبه للذهبي والمختصرات كاشف والخلاصه والتقليب لاخره لا هذا الراوي رواه هذا الاسناد إذا كان في احد الكتب السته فلا يخرجون عن تهريب الكمال وفروعه وهذا يفيدنا فائده وهي اختصار الوقت في البحث عن الرواة وأيضا سرعة تمييز الرواة في الإسم إذا كان مكررا فعندنا الآن أول الاسناد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة طبعا أبو بكر كنيته هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب المصنف والراوي إذا ذكر بكنيته ففيه كتب تعينك على هذا من أشهرها واوسعها كتاب الكنى المقتنى بالكنى للحافظ الذهبي رحمه الله والكنى الوالدة في الكتب الستة يعقد لها أصحاب هذه الكتب لأصحاب تراجم رواة هذه الكتب يعقد يعقدون أبوابا في آخر الكتاب عن الكونا، فإن يقولون أبو بكر ابن بشيبة هو عبد الله بن محمد تقدم، يعني تقدم في الأس... تقدم في الأسماء، فأنت إذا ورد عليك مثل هذا تأتي إلى الكونا التي في آخر التقريب. وتنظر فتجد هذا الراوي المكنى إن لم تكن كنيته اسمه أو كانت مشهورا بكنيته واختلفة اسمه فالعادة أنه يكون في الأخير يعني الراوي إذا كان اسمه هو كنيته إذا كانت, إذا كانت كنيته هي اسمه فهذا يذكر في أو احيانا تكون يكون معروف مشهور بالكنية له اسم معروف مثل أبو بكر بن أبي شيبة مثل أبي بكر بن أبي شيبة هنا فابو بكر بن أبي شيبة مشهور بكنيته ومعروف باسمه فمثل هذا تراجع آخر تقريب تنظر في الكنى فيشرح لك يقول أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد تقدم في الأسماء وتراجع ترجمته في الاسماء في عبد الله بن محمد وابو بكر بن ابي شيبه هذا من الائمه المشاهير المعروفين الذين اشتغنا بشهرتهم عن البحث في تراجمهم قد اكثر عنه الامام مسلم رحمه الله في الصحيح واكثر عنه ايضا ابن ماجه في سننه وليس هناك ابو بكر بن ابي شيبه في الكتب السته الا هذا الراوي فقط وعلى هذا فالمقصود به الامام المشهور المعروف قال حدثنا وكيع وكيع جاء يسمي العلماء هذه ترجمه بهذه الصوره يقولون يقولون عليه المهمل يعني الذي لم ينسب ويميز وإنما ذكر اسمه فقط يسمى المهمل لانه مهمل من النسبة ووكيع هنا قال حدثنا وكيع واهمله من المعلوم ان وكيعا هذا من رواه الكتب, الكتب السته لكن من هو وكيع هذا لان هناك اكثر من وكيع في الكتب السته فتاتي هنا مهمه الباحث في تمييز الراوي الاول قلنا ابو بكر بن شيبه من رواه الكتب السته وليس من يطلق عليه هذا الاسم الا هذا فتميز مباشره يبقى الثاني عندنا قال وكيع ووكيع ثلاثه وكيع ثلاثه وكيع أحدهم وكيع ابن عدس ابن عدس العقيلي وهذا خرج له في السنن الأربع لكن ليس هو المقصود هنا لأمور الأمر الأول أن أبا بكر ابن أبي شيبة لا يروي عنه والثانية أن طبقته متقدمه لأنه في الطبقة الرابعة يعني يكون ممن مات تقريبا قبل المئة والخمسين وابو بكر بن ابي شيبه توفي سنه مائه وواحد وثلاثين مائتين وواحد وثلاثين وواحد وثلاثين فيبعد ان يكون سمع من بينهما لا بد ان يكون بينهما واسطه وهو هنا ابو بكر بن ابي شيبه يقول حدثنا وكيع وهذه فائده معرفه الصيغ لان قوله حدثنا ليست كقوله قال او عن لان حدثنا نص في السماع واما عن فهي تحتمل السماع وعدم السماع وتحمل على السماع بشرطه وتحمل على الانقطاع بشرطه كما هو معلوم هذا الان إذن هذا الراوي هذا الامر الثاني مما يدل على أنه ليس هو انه هنا اهمل وليس هو المشهور من الثلاثه المعروف بكثره الروايه والعلماء عادة ما يهملون الراوي الذي يكون مشهورا ووكيع بن عدس ليس مشهورا بالروايه الراوي الثاني وكيع بن محرز الناجي وهذا خرج له ابن ماجه خرج له ابن ماجه وهو في الطبقه الثامنه يعني يحتمل ان ابن ابي شيبه سمع منه لان يكون بين تقريبا وفاته هذا الراوي وفاه ابن ابي شيبه انه نحو من خمسين عاما احتمال كبير ان السمع مثل لكن في ترجمته لم يذكر لم يذكر ان ابن ابي شيبه يروي عنه ولم يذكر ايضا انه هو يروي عن اسماعيل ابن ابي خالد مثلها مثل الراوي الاول وكيع بن عدس لكن هنا يعني يزيد الاشكال او الالتباس بينهما ان ان هذا يزيد أن, ان ان هذا الراوي قد يكون فيه اشكال او لبس لأنه خرج له ابن في السنن الثاني طبقه من الثامن يعني ادركه هنا ابي الثالث وكيع بن الجراح الرؤاسي وهذا خرج له اصحاب الكتب السته وهو من الطبقه التاسعه وهذا هو المقصود في هذا الاسناد لان العلماء نصوا ترجمته على أن ابن أبي شيبة يروي عنه بل هو مكثر عنه جدا الثانية أن وكيعا هذا هو وكيع بن جراح يروي عن إسماعيل ابن أبي خالد نص على هذا والثالثة أن الطبقة أن الطبقة التاسعة هؤلاء يعني قريب من المائتين وفاته، بل توفي سنة 197. تسعين فادراك ابن ابي شيبه له امر ظاهر بين والامر الثالث الشهرة وكيع لان اشهر هؤلاء وكيع فهو ثقه حافظ من شيوخ ابن ابي شيبه شيوخ الامام احمد وغيرهما من الحفاظ فهو شيخ حافظ متقن باجماع العلماء فمثل هؤلاء المشاهير يعني يهمل العلماء احيانا نسبتهم لشهرتهم فبان بهذا ان المراد به هنا وكيع بن الجراح بعد ذلك ياتي اسماعيل بن ابي خالد اذا نظرنا الى يعني التقريب او حصوله نجد ان اسماعيل بن ابي خالد اثنان رواه الاثنان مترجم لهم في التهذيب التهذيب, التهذيب احدهما ليس من روات الكتب السته والثاني من روات الكتب السته علماء رحمهم الله اذا اشتبه الاسم إن الحافظ في التهذيب يذكر الراوي ولو لم يكن مخرجا له في الكتب السته من باب التمييز ويذكر امامه تمييز يعني أن اسمه يشتبه مع هذا ولكن ليس هو المراد في روايه اصحاب الكتب السته ففيه اسماعيل بن ابي خالد الفدكي من الطبقه الثالثه هذا ذكرها الحافظ تمييزا وإلا ليس من رواة الكتب الستة يعني ليس له روايه فيها وفيه اسماعيل بن أبي خالد الأحمسي هذا من الطبقة الرابعة مخرج له في الكتب الستة وهو المراد هنا قطعا فتميز هذا الراوي بأنه لا يوجد راوين للرواة الكتب السته يقال له إسماعيل بن خالد إلا الاحمسي إلا الاحمسي وهو من الطبقة الرابعة وثقة ثبت أما الآخر المذكور الفدكي فإنما ذكر تمييزا فإنما ذكر في التهذيب تمييزا له وهذا التمييز لماذا يذكرونه لأن لا تلاحظون هذا الطبقة الرابعة وهذا الطبقة الثالثة الطبقة الرابعة الثالثة متقاربة لأن الأحمس يتوفي في سنة 146 وهذا يحتمل أنه يعني 140 أو نحوها اللي الفدكي فلما صار مشتبها ميز وذكر من جهة تميز إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مع إسماعيل بن أبي خالد الفدكي هذا فيه اشتباه هذا فيه اشتباه لكن هذا الاشتباه تميز بالنسبه هذا احمسي وهذا فدكي و وكيع ليس له روايه إلا عن اسماعيل بن ابي خالد الاحمسي وليس الفدكي ثم بعد ذلك قال عن حكيم بن جابر الأحمسي حكيم بن جابر الأحمسي هذا إذا نظرنا الى التقريب فلا يوجد راوي باسم حكيم بن جابر إلا واحد فقط فتعين أن يكون هو لا نحتاج إلى مزيد من التميز لأن لا يوجد الكتب الستة راوي بهذا الاسم إلا حكيم بن جابر الأحمسي وهذا الراوي خرج له في سنن النسائي وفي سنن ابن ماجه ووثقه اهل العلم يعني ليس فيه خلاف ثقه ابن معين والنسائي واخرون طيب اذا نظرنا الى هذا الاسناد طبعا ابوه جابر صحابي والصحابه كما تعلمون كلهم عدود لا يحتاج الى تثبيت عدالتهم لانهم عدول بتعديل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم اذا نظرنا الى هذا الاسناد نجد ان كل رواته ثقات ابو بكر بن شيبه ووكيع وإسماعيل بن خالد وحكيم بن جابر هؤلاء كلهم ثقات هل يكفي هذا في تصحيح الحديث أو لا؟ نقول لا يكفي هذا في تصحيح الحديث لأن صحة الحديث ليست متعلقة بثقة الرواد فقط وإنما ثقة الرواد أحد شروط تصحيح الحديث ثقة الرواة أحد شروط تصحيح الحديث وعلى هذا إذا قال العلماء هذا حديث رواته ثقات أو رجاله ثقات فلا يعني تصحيح الحديث لأن قد يكون رواته ثقات ويكون فيه انقطاع أو يكون رواته ثقات ويكون فيه علة. أو يكون رواته ثقات ويكون فيه شدود فكون رواة الحديث ثقات لا يعني تصحيح الحديث ولكن من شرط تصحيح الحديث أن يكون رواته ثقات فهذا انطبق عليه شرط مشروط شروط صحة الحديث فقط أو انطبق فيه شرطان إذا عرضنا التفصيل والعدالة وتمام الضبط لكن بعد ذلك إذا نظرنا في الاسناد وجدنا أن كل راو من هؤلاء الغوات قد سمع ممن فوقه فأبو بكر بن أبي الشيبث سمع ممن فوقه وهو كيعي ووكيع سمع ممن فوقه وهو اسماعيل بن ابي خالد واسماعيل بن ابي خالد سمع ممن فوقه وهو حكيم بن جابر وحكيم بن جابر سمع من ابي أما اما السماع هنا لو نظرنا الى الصيغ التي وردت في الحديث فأبو بكر مابي شيبه قال حدثنا وكيع وهذه تقضي بسماعه هذا الحديث لكن وكيع قال عن إسماعيل مابي خالد وعن هنا كنا عن لفظة تحتمل الاتصال والانقطاع يعني يعبر بها في الحديث المنقطع الذي لم يسمع ويعبر بها في الحديث المهتصف شرطها شرط تصحيح الروايه بها ثبوت سماع الراوي ممن فوقه والا يكون مدلسا وهي متحققه هنا في وكيع فوكيع ليس بمدلس وروايته عن اسماعيل معروفه قد سمع من فلا يلزم ان يصرح بالتحريف وكذلك بالنسبه لاسماعيل بن ابي خالد عن حكيم بن جابر وحكيم بن جابر عن حكى كلها جاءت بهذا التفسير الذي ذكرناه تبين هذا فهذا الحديث كن ظاهر اسناده انه متصل فتحقق فيه الشرط الثالث الثاني. يبقى بعد ذلك معرفه العله والشذوذ معرفه العله والشذوذ انما تكون بعد جمع طرق الحديث لا تكون الا بعد جمع طرق الحديث وهذا الحديث يعني ب... ب... لم يظهر في طرقه خطا في الروايه ولا حتى خطأ في المتن. كيف تعرف هذا؟ طبعا هناك كتب وهي كتب العلل وكتب التخاريج تبي لك هذا. تبي لك هذا. المعرفة الثانية يكون بجمع الإنسان لطرق الحديث وعرض بعضها على بعض. يتبين له الشذوذ أو العلة وسيأتي إن شاء الله في مثال آت حديث أو حديث ظاهر أساندها الصحه لكن. ثبت جاء من وجوه أخرى ما يقضي بعدم صحتها يعني يعني ثبتت فيه ثبت انها معلله وشاذة وستاتي امثلتها لكن هنا الانسان يعرفها بتتبع الطرق وبتنصيص العلماء رحمهم الله على ان فيه عله هذا او شذوذ هذا اذا كان فيه عله او شذوذ اذا صحح الحديث العلماء ولم يذكروا شذوذا فيه ولا عله فانه اتكا على ما ذكروا بمعنى ان الانسان اذا بحث اذا أرد عليه اسناد حديثه ونظر فيه فراى ان الرواة ثقات وأنه متصل الاسناد ليس فيه عله ظاهره ثم وجد من أهل العلم المعتبرين من صحعه فتصحيحه له معناه نفي الشذوذ والعلة عنه هذا الحديث صححه البصيري في مصباح الزجاجة وقال الشيخ الالباني رحمه الله في السلسله الصحيحة هذا إسناد صحيح طبعا كلام الشيخ ناصر اسناده صحيح لا يعني تصحيح الحديث يعني في فرق بين حديث صحيح واسناد صحيح الاسناد الصحيح لا يعني تصحيح الحديث لان قد يكون اسناده صحيحا لكن تكون العله في المتن لكن بعضها للعلم ونص عليه ابن الصلاه وغيره ان ينبغي للانسان وان لم تظهر له عله في الحديث الا يجزم بصحه الحديث وانما يقول اسناده صحيح لان قولك حديث صحيح يقتضي التصحيح في لكن اذا كنت اسناده صحيح يعني هذا هو الظاهر من اسناد وقد يعتريه عله لم يطلع عليها الانسان فباب الاحتياط يقولون باب الاحتيال وراء أن يقول اسناده صحيح فقول الشيخ ناصر اسناده صحيح يعني ان هذا هو ظاهر الاسناد لكن ناخذ الان الارسل ناخذ بظاهر الاسناد حتى تتبين العله حتى تتبين العله وهذا كله هو الذي ذكر الحافظ ابن الصلاح وغيره قالوا ينبغي أن لا يجزم بأنه حديث صحيح ولكن يقول اسناده صحيح فتبين من هذا أن الحديث الصحيح أولا او, أو, أو, أو, أو, أو الحديث الصحيح لمعرفته طرق احدها ان يكون الانسان خبيرا عالما بهذا الفن يستطيع التصحيح والتضعيف وهذا قلنا يعني يعني هذا قليل في الناس او قليل في اهل العلم والثاني ان ينص اهل العلم على تصحيحه وهذا هو احد الامثله والثالث ان يودع في كتاب نص صاحبه على الصحه على اختلاف في شروط المصححين وقبول العلماء لها كما سياتي ان شاء الله في المثال, المثال الاتي هذا يعني ما يتعلق بالمثال الاول هو الحديث وحديث ابن ماجه طيب عندنا ايضا ما يتعلق يتعلق بعلوم الحديث في هذا الحديث كنا فرق بين صيغه التحديث والانعنه كما مر معنا، وكنا المهمل في وكيع وكنا ايضا في التراجم فيه المتفق والمفترق في إسماعيل بن ابي خالد إسماعيل بن خالد الفتكي والأحمسي هذا متفق ومفترق متفق في الاسم. كل الإسم إسماعيل إسماعيل لكن الحقيقة مختلفة هذا فتكي وهذا أحمسي وفيها ايضا من الواحدة رواية الراوي عن أبيه حكيم بن جابر هذه منصوصة في علوم الحديث رواية الراوي عن أبيه الحكيم بن جابر روى عن أبيه جابر لحمسية رضي الله عنه وهنا برواية عن الآباء وفي رواية الآباء عن الأبناء الأصل هو رواية الأبناء عن الآباء وقد يروي الآباء عن الأبناء وهو قليل وهذه ايضا مذكورة في ملح هذا العلم وايضا في متن الحديث في التفسير غريب الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام لأن في غريب الحديث لتفسيره طرائق ومنها أن يريد تفسيره في الحديث نفسه ولهذا لما قال فقلت أي شيء هذا قال هذا القرع هو الدباء فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان القرع هو الدباء يعني يطلق عليه الدباء فتبين اذا جاء في تفسير الدباء وقال هو القرع والشاهد عليه او مبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا احد ترائق تفسير غريب الحديث اي يفسر ان تفسر اللفظه الغريبه في الحديث نفسه وقد تفسر في حديث اخر وقد يفسرها الصحابي الراوي وقد يكون تفسيرها بالعرف الشرعي وقد يكون تفسيرها بالعرف اللغوي هذا هو هذا هو المثال الأول في المثال الثاني المثال الثاني قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلامة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم يحدث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تم الشهر تسع وعشرون يعني الشهر قد يكون تسع وعشرين ليلة هذا الحديث وأخرجه الإمام أحمد عن محمد بن جعفر وأخرجه النسائي رحمه الله عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر وأخرجه أبو داود الطيالسي عن شعبة وأخرجه أحمد من طريق الثوري سفيان عن سلمة بن قحيل أولا نحن أوردنا هذا التخريج ل حتى نعرف نوع من انواع علوم الحديث عندنا الان الامام احمد اخرج الحديث قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سلمه بن كهيل سمعت ابا الحكم يحدث عن ابن عباس هذا الحديث مداره على سلمة بن كهيل والعلماء عندهم يطلقون كلمة المدار لفظه اصطلاحيه أو المخرج الحديث ويريدون به الراوي الذي يدور عليه الاسناد يعني يرجع إليه عندنا سلمة بن كهيل جميع طرق الحديث التي ذكرناها كلها ترجع إلى سلمة بن كهيل كلها ترجع إلى سلمة ابن كهيل. هذا في العرف أن الحديث يسمى المدار. المدار هو الراوي الذي يدور عليه الاسناد يعني يرجع ترجع إليه الآسانين. هذا يسمى المدار. الثاني ما يتعلق بالمتابعات عندنا المتابعات لها فوائد المتابعات لها فوائد فمن فوائدها التقويه والترقيه واعتبار حال الراوي هذه اشهرها التقويه, التقوية والترقية واعتبار حال الراوي هذه اشهر فوائد المتابعات التقويه قد يقويه من الضعيف الى الحسن او من الحسن الى الصحيح لكن او يزيده قوه وإن كان صحيحا والتقويه لفظ عام اللفظ لفظ عام يشمل تدخل تحت الترقية إلى حديث من الضعاف إلى الحسان ومن الحسان إلى الصهاح ويأتي حتى في الأحاديث الصحيحة لأن الحديث إذا صح وكثرت طرقه الصحيحة كل ازداد قوة ولهذا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه يكثر من يكثر من ذكر طرق الحديث مع أن الحديث بأحد الأسانيد قد يكون من أعلى الأسانيد قد يكون بأحد الأسانيد الموصوفة بأنها اصح الأسانيد ومع ذلك يورد الإمام مسلم له متابعات لأن هذه المتابعات تقوي فرق بين الحديث الذي يأتي من طريق صحيح والذي يأتي من طريقين صحيحين أو الذي يأتي من ثلاثة أو أربعة أو خمسة عذا فيه فرق ولهذا أنتم تعلمون أن الحديث إذا كثرت طرقه أوجب القطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأنه إذا كثرت الطرق دل ذلك على ضبط الراوي وعلى عدم خطئه فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم والقضية الثانية قلنا قضية الترقية وهذه مرت يعني يرقيه بس نأخذ من الضعيف متابعة ترقي من الضعيف إلى الحسن ومن الحسن إلى الصحيح وليس كل متابعة ترقي ولا تقوي لابد تحفظ هذه لها شروط ليس كل متابعة ترقي ولا تقوي بل بعض المتابعات تزيد الحديث وهمًا والثالث اعتبار ضبط الراوي انتم تعلمون ان العلماء رحمهم الله قرروا في قواعد علوم الحديث ان حال الراوي ان ضبط الراوي يعرف بعرض حديث على حديث الثقات فاذا كان يوافقهم دل ذلك على ضبطه واذا كان يخالفهم دل على عدم ضبطه موافقته ما معناه معناه متابعهم على ما راوا لا يخالفهم فاذا عرفنا المتابعات المتابعات تبين لك ضبط الراوي هل هذا الراوي يضبط ما روى او لا يضبطه او لا يضبطه وهذه فائده لاختبار اختبار الراوي اختبار ضبط الراوي هذه يعني من اهم فوائد المتابعات طبعا التقويه يدخل فيها حتى يعني الترجيح عند الاختلاف الترجيح عند الاختلاف سياتي ان شاء الله مثال في هذا يعني معناه اذا مثلا كان عندنا راول روى حديثا مرسلا ورواه الاخر موصولا ووجدنا راوياً آخر يتابع يتابع الاخر على الإرسال هذا يقويه قرينا على أن اللي راوى الإرسال ضبط صارت متابعته هذه تقوي في جانب الترجيح يعني هي التقوية في أصل يعني التقوية لكان الحديث صحيحا أو تقويه عند الترجيح يعني تكون مرجحا المتابعه احيانا لاحد الطرفين او الوجهين المختلف فيهما على الراوي المخت... تكون مرجحة لاحد الوجهين المختلف فيه مع الراوي او قد تكون تنفي الخطا عن او ت... تنفي الاضطراب عن راوي الحديث طيب عندنا الامام النسائي رحمه الله في السنن قال عم أخرجه النسائي عن محمد بن بشار المعروف ببندار عن محمد بن جعفر محمد بن جعفر هو شيخ الإمام أحمد هنا والشيخ الإمام أحمد هنا طيب ان اذا نظرنا الى الإمام أحمد رواه عن محمد بن جعفر طيب الان اللي في اسناد النسائي محمد بن بشار رواه عن محمد بن جعفر فصار محمد بن بشار متابعا للامام احمد رحمه الله والإمام احمد اصلا لا يحتاج الى متابع لكن هذا تقوي محمد بن بشار ثقه والامام احمد حجه لكن روايه محمد بن بشار تزيد روايه احمد قوه تزيد روايه الامام احمد قوه مع قوتها فمحمد بن بشار تابع الإمام احمد طيب اذا نظرنا الى محمد بن بشار هل تابع الامام احمد في شيخه او شيخ شيخه تابع الامام احمد وين في, أي لا في شيخه محمد بن جعفر عندنا الامام احمد رواه محمد بن جعفر محمد بن بشار رواه محمد بن جعفر فمحمد بن جعفر شيخ لاحمد ولمحمد بن بشار فمحمد بن بشار تابع الامام احمد في شيخه هذه يقول العلماء هي المتابعه التامه المتابعه التامه هذه يسمونها المتابعه التامه المتابعه التامه هي متابعه الراوي لاخر في شيخه اذا توقعت في شيخه تسمى متابعه تامه طيب ناتي للطيالسي الطيالسي أخرجه عن شعبه عن شعبة. يعني يكون الطيالسي بمنزله محمد بن جعفر بمنزله محمد بن جعفر هو شيخ الامام احمد هو مثله مثل محمد بن جعفر شيخ الامام احمد فالان اذا نظرنا الى روايه الطيالسي بالنسبه للامام احمد هل شارك الامام احمد في شيخه محمد الجعفر او شاركه في شيخ شيخه شاركه في شيخ شيخه هذه يسميها العلماء متابعه قاصره او ناقصه سما متابعه قاصره او ناقصه لان الطيالسي شارك الامام احمد في شيخي شيخه ولم يشاركه في شيخه اذا انتقلنا الى الروايه اللي ساقها امام احمد ايضا من طريق الثوري عن سلمة بن كهيل طيب الان ننظر الى الثوري هنا هل هو متابع لمحمد بن جعفر لا هل هو متابع لشعبه نعم اذن طريق الثوري هذه بالنسبه لروايه احمد الهلال وتابع الامام احمد في شيخي شيخي شيخي, شيخي شيخي شيخي يعني شيخه محمد بن جعفر وشيخه اللي بعده شعبه شاركه في شعبه لان الثوري قرين لشعبه بن الحجاج قرين لشعبه ابن الحجاج مشهور سفيان الثوري وشعبه يعني معروفان قرينان قليلان. فرواية الثوري بالنسبة لرواية أحمد الأولى ماذا نسميها نقول هذه متابعة, متابعة قاصرة لأحمد ومتابعة أيضا قاصرة لمحمد أبن جعفر لأن الشارك أحمد في شيخ شيخه وشارك محمد ابن جعفر في شيخه فالثوري يروي عن سلمة ابن كهير هذه متابعة لكن إذا نظرنا إلى رواية الثوري بالنسبة لشعبه ماذا نقول؟ نقول هو بالنسبة رواية الثوري لشعبة تعتبر تامة إذا أردنا نقول ثوري بالنسبة لشعبه شاركه في شيخه سلمة بن كهيل فيكون تابع شعبه متابعة تامة وتابع محمد بن جعفر ناقصة وتابع الإمام احمد متابعة ناقصة وكذلك الطيالسي رضاه عن شعبة فيكون تابع محمد بن جعفر متابعة تامة لأن محمد بن جعفر والطيالس يرويان عن شعبه لكنه تابع لما محمد متابعة قاصره هذه هي المتابعه و المتابعات تبيد ما قلنا في التقوية والتركية واختبار ضبط الراوي وأيضا هي من الأشياء المهمة في الترجيح بين الروايات نعود الى اسناد الحديث الان يقول الامام احمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عندنا الان محمد بن جعفر هذا إذا نظرنا إلى محمد بن جعفر اولا إذا نظرنا إلى الحديثين هو في مسند الإمام محمد ونقول الحديث الذي كان في مسند الإمام احمد لا يخرج رواته عن كتابين تهذيب الكمال أو تعزيل منفعه إذا قلنا تهذيب الكمال يعني تهذيب الكمال وما تبرع عنه لأنه إكمال التهذيب المغلطائي أو تذهيب التهذيب أو تهذيب التهذيب أو الفروع أو تعجيل المنفعة ابن الحجر تعجيل المنفعة وقلنا تعجيل المنفعة هذا تعلق بزوائد الأئمة الأربعة صحاب المذاهب أبو حنيفة في مسنده ومالك في مغلطائه والشافعي في مسنده والإمام أحمد في مسنده بمعنى ان الحافظ بن حجر جاء الى التهذيب او جاء الى هذه جاء الى الكتب هذه الاربعه المسانيد اصحاب الكتب المذاهب الاربعه فاخرج الرواة الذين اخرج لهم في هذه الكتب ومن ترجم له من هؤلاء الرواة في التهذيب لا يذكره في التقريب ذا التعجيل اللي ترجم له في التهذيب من رواة السنن من رواة الكتب الأئمة الأربعة إذا ترجم له كان مترجم له في التهذيب لا يعيد ترجمته في التعجيل وإنما يأخذ أخذ الرواة الذين خرج لهم في هذه الكتب الاربعه الزوائد ولم يكونوا من رجال الكتب الستة فترجمهم لهم في تعجيل المنفع وله تعجيل المنفعه كتاب صغير ليس كالتهذيب وغالب الرواة إلى المئة الثالثة قلنا غالبهم موجودين في غالبهم موجود في تهذيب الكمال نحن إذا جاءنا اسناد في حديث مسلمة احمد وجئنا نبحث عن رواته نأتي إلى تهذيب الكمال وننظر هل هذا الراوي من رواته أو لا إن كان من رواته فإن بالحجر لا يذكره في تعجيل المنفعه وإن لم يقوم من رواته ذكره في تعجيل المنفعه إذا نظرنا في هذا الإسناد الذي معنا ترجمة محمد بن جعفر نجد أن محمد بن جعفر هذا مترجم له أي في, تهذيب الكمال. في تهذيب الكمال ومحمد بن جعفر الذي ترجم لك تاديب الكمال كثير وهو داخل في يعني في باب اللي مر معنا المتفق والمفترق لان فيه مجموعه كبيره يقال لها محمد بن جعفر بعضهم, يعني بعضهم بعيد في الطبقة وبعضهم قريب يعني الإمام احمد رحمه الله يروي عن أصحاب الطبقة العاشرة والتاسعة وكذا هذا فيه مجموعة على هذا النحو وبعضهم يكون طبقة بعيدة فلا يحتمل الإمام احمد رحمه الله روى عنهم فعندنا مثلا محمد بن جعفر الوركاني هذا من الطبقه العاشره يحتمل الامام احمد رواه عنه وعندنا محمد بن جعفر البزاز من الطبقه التاسعه يحتمل إن الامام احمد رواه عنه وايضا عندنا محمد بن جعفر السمناني من الطبقه الحادي عشر يحتمل إن الامام احمد رواه عنه لانه توفي يعني قبل مائتين وعشرين وهناك بعض الرواة يعني في طبقات اخرى يحتمل محمد روى عنهم يحتمل انه لم يروي عنهم لكن الشاهد ان محمد بن جعفر كثير فاي فكيف نعرف محمد بن جعفر هذا لأن هذا الكثير أقول لك الآن عندنا محمد بن جعفر وعندنا إذا أردنا أن نختصر فيه ننظر فيه ترجمة شعبة من الذي روى عنه مما يقال له محمد بن جعفر نجد ما فيه يروي عنه محمد بن جعفر إلا الملقب بغندر للملقب بغندر محمد بن جعفر وهذا خرج له مسلم رحمه الله الصحيح كثيرا غندر يعني يختصر لك هذا كله أنك تراجع ترجمة شيخه شعبة وشعبه لم يذكر في الرواة من يروي عنه سوى محمد بن جعفر غذلي الملقب بغندر وهنا تصل إليه سريعا ومحمد بن جعفر هذا ثقة يعني باتفاق اهل العلم قال فيه ابن المبارك إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم فيما بينهم هذا فيه ما يتعلق بعلوم الحديث اولا فيه امر وهو تفاضل الرواة الثقات تفاضل الرواة الثقات في الرواة عن الشيوخ يعني ولان إذا, اذا حصل اختلاف يرجع الى محمد بن جعفر حتى ولو راوا الثقات فالاعتماد على محمد بن جعفر لان كان ملازما لشعبه لانه كان ربيبه والثاني ان فيه ان فيه ان الضبط ليس هو مجرد حفظ الصدر وانما ايضا حفظ الكتاب لانه قال فكتاب غندر كتاب غندر حكم فيما بينهم والعلماء يقسمون الضبط قسمين ضبط كتاب وضبط صدر والراوي قد يكون متميزا في ضبط الكتاب وقد يكون متميزا في ضبط الصدر بعض الرواة اذا حدث من حفظه قبل وإذا حدث من كتابه لم يقبل وبعض الرواة اذا حدث من كتابه قبل وإذا حدث من حفظه لم يقبل وبعض الرواة يحدث من هذا وهذا يقبل لان بعض الرواة يحدث من حفظه ولا, يجر ولا يعرف بخطأ في حفظه لكن يحدث الكتاب لأنه لم يكن ضابطا لكتابه فيحسن قد في ادخال عليه في الكتاب يعني أغلاط في الكتاب أو يكون كتب الكتاب على وجه غلط ثم صحه بحفظه ولم يصحه بكتابه وبعض الرواة إذا حدث من حفظه من كتابه أصاب لأنه ضابط لكتابه لكنه لا يحفظ لا يحفظ كتابه حفظا جيدا فإذا حدث من حفظه أخطأ وبعض الرواة إذا حدث من حفظه او كتابه فهو يكون ضابطا الشاهد أن ضبط الكتاب معتبر عند العلماء وليس بالضرورة أن يكون الراوي حافظا في صدره ما روى ولكن اشترط أن يكون حافظا له سواء حفظه حفظ صدر أو حفظه حفظ كتاب وهذا راجع إلى الضبط لأن الضبط قلنا من شرط تصحيح الحديث أن يكون الراوي ضابطا لما يروي وضبطه لما يروي إما ضبط صدر ما يكون ضبط صدر أو ضبط كتابه وكلاهما صحيحه عند العلماء وهذا شاهدها ثم بعد ذلك ياتينا شعبه وشعبه هنا كنا مهمل كنا شعبة هنا مهمل لكن يتميز شعبه رحمه الله ب من روى عنهم وروى عنه. يعني هذا يميز له تميز, تميز شعبة هذا ب... بأمور منها شهرة شعبة لأن هذا الاسم إذا أطلق ينصرف إلى شعبة بن الحجاج لا أهمل لأنه أشهر من يطلق عليه شعبة أشهره مشهور ومعروف والثاني يتميز بمن روى عنه وروى عنه من جنس محمد بن جعفر او سلمه شيخ السلمه ابو كهيل وهو طبعا شعب بن الحجاج غني يعني عن يسمى امير المؤمنين في الحديث والثالث سلمه بن كهيل سلمه بن كهيل لا تجد راويا في تعجيل المنفعه ولا تهذيب الكمال يطلق عليه بن على سلمه بن كهيل الا هذا الراوي سلمه بن كهيل لو راجعت تهذيب الكمال ولم تجد سلمه بن كهيل والحديث في سند احمد يمكن يكون سلمه بن كهيل فيه اخر من رواه المسند ويذكر في تعجيل المنفعه تحتاج الى مراجعه تعجيل المنفعه ولا بد مراجعه تعجيل المنفعه ليس هناك راو لا في تعجيل المنفعه ولا في تهذيب الكمال يطلق عليه سلمة بن كهيل إلا واحد إلا راو واحد وهذا سلمة بن كهيل الحضرمي، وهو متفق على توثيقه لكن ذكر العجل وغيره أن فيه تشيعا قليلا وهذا يعني تأتي فيه مسألة رواية المرمي ببدعة فالمرمي ببدعة هناك ما ترون هو فيه تشيع ومع ذلك وثقه أهل العلم وسيأتي إن شاء الله في بعض التراجم مثل ترجمه محمد بن خازم أبو معاوي الغريب كان مرجئا ويدعو إلى الإرجاء وقبل العلماء روايته وخرج له في الصحيحين ويأتي سؤالي قال ليست البدعة منافية للعدالة يعني تعلمون أن البدعة أشد من الفسق يعني المبتدع أشد من اللي يشرب الخمر أو يزني لكن هذا راجع إلى راجع إلى الديانة لا إلى الرواية واللي عندنا تتعلق الأحكام هنا تتعلق بالرواية لا بالديانة بمعنى ان الراوي عندنا صاحب البدعه الاصل قبول روايته من كان مبتدعا فمن ناحيه الديانه مبتدع لكن من ناحيه الروايه من قبول ولا ينافي هذا اشتراط العداله الراوي لان العداله المشترطه في الرواد ترمي الى شيء وهو تحقق صدق الراوي فقط تحقق الغرض من اشتراطها وتحقق صدق الراوي والمبتدع عادة وأكثر المبتدعه لا يكذبون هذا الحال خالبهم لا يكذب إذا كانوا من الثقات لا يكذبون وبعضهم يكذب مثل ما يكذب بعض أهل السنة لكن الغالب فيهم لا يكذب ولم يجرب الكذب الا على قليل منهم او على طوائف اما الغالب لا يكذبون اذا الشرط اللي اللي نريد او اللي الغايه التي نريدها من العداله المشترطه في الراوي هي الصدق متحققه في هذا المبتدا فاذا تحققت قبلنا حديثا قابلنا حديث عندنا الراوي المبتدع <تصفيق> إما أن يكون داعية أو غير داعية <تصفيق> والصواب أنه مقبول داعية أو غير داعية الثاني المروي الذي رواه إما أن يكون مؤيدا لبدعته أو غير مؤيد لبدعته والذي توقف في جمله من اهل الحديث اذا كان الحديث المروي يؤيد بدعته يتوقفون فيه فقط يتوقفون فيه ويقبلون ما سواه من الاحاديث ولو كان داعيا الى البدعه ما يضر لان الشرط هو الصدق متحقق لكن اذا كانت الروايه تدعو الى بدعته وليس لها ليس له متابع عليها يخشى ان يكون يعني من باب الاحتياط يتوقف في روايته يعني بعض أهل العلم توقف فيها بعض أهل العلم وهو الذي نص عليه الجوزجاني في احوال الرجال في اكثر الموضوع واهل الحديث او من المعلوم عند اهل الحديث وهو ظاهر في تصرفاتهم وفي اقوالهم لم يقبلوا روايه المبتدا والذي ينبغي أن ينبه عليه هنا أن بعض الناس يخلط بين النهي عن الرواية المبتدع والحكم على الرواية المبتدع في فرق بعض الناس ينقل كلام العلماء في النهي عن الرواية المبتدع على أن تضعف لرواية غلط لا الفرق في الرواية على المبتدع النهي عن الرواية المبتدع وفيها الحكم على الرواية المبتدع النهي عن الرواية عن المبتدع لأن الحديث كان في الأول لما نهى العلماء له مخارج غير المبتدع يعني مروي فيأخذ من أهل السنة لا من المبتدع لأنه إذا أخذ من المبتدع قد يكثر سواده للبدع أو يجعل هذا المبتدع يستمرئ بدعته أو قد يرى الناس اجتماع طلبت الحديث على هذا الراوي فيظن أنه صاحب سنة فيغتر به منعوه ليجل هذه المعاني لكن في حال الحكم على الراوي أبدا يقولون ومن أشدهم يعني النسائي في فهم علوف الجرح التعديل يقول ثقة مرجئ ثقة شيعي ثقة ولا يضره هذا والشيخان قد خرج في الصحيحين عن المبتدعه بل لرؤوس اهل البدع ولا يضر ذلك لأن العداله او الصدق موجود فيه واذا تحقق الصدق كان هو الغايه من العداله التي اشترطناها ثم بعد ذلك ناتي الى عمران بن الحارث عمران بن الحارث هذا إذا نظرنا إلى ترجمته فليس في تهذيب الكمال ولا تعجيل منفعة راو يطلق عليه هذا الاسم الا واحد فقط ليس هناك إلا راو واحد هو الذي يطلق عليه الاسم وهو عمران بن الحارث السلمي أبو الحكم الكوفي طيب هذا الراوي ما حاله؟ هذا الراوي وثقه العجلي وذكره من حباب الثقات وخرج له مسلم في صحيح حديثا واحدا وقال أبو حاتم صالح الحديث طيب هل فيه تعارض في هذا الكلام أو نسأل التعارض صالح الحديث وبين وثقه العجلي ورواء وخرج له مسلم صحيح وذكره من حبان الذكر هل في التعارض او لا لو سال سائل قال الآن ونوثقه العجلي وذكره من حبان الذكر وأبو حاتم قال صالح الحديث هل في التعارض ولا ليس هناك تعارض ها. هل في التعارض ولا لا لا بس في التعارض ولا لا نعم وين وين اللي لا يوجد لماذا نعم لا لا اترك طبق التابع كان الان عندنا كلمه صالح الحديث وعندنا وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات هل في التعارض ولا لا الراس سيدي لا الحكم بأن التعارض أو عدم التعارض فرع المعرفة كلمة صالح الحديث هل هي تضعيف ولا لا؟ هل هي تضعيف ولا توثيق ولا التعديل؟ لا لا في فرق توثيق غير، توثيق غير، التعديل غير. شوف هو ابن حباء ابو حاتم ابن ابي حاتم في تقدمة جرح التعديل ذكر المرادي صح ولا لا هو شيء ثقه هذا ما ما في اشكال بعدين ياتي بعده الصدوق محله الصدق لا باس به عادي وش تساوي لي هذه صح حديثه أم صح حديثه؟ قال يكتب حديثه وينظر فيه. شو نظر فيه يكتب حديثه وينظر فيه. ايش معنى ينظر فيه؟ لا لا يعني حديث الراوي اللي قال فيه لا بأس به أو صدوق وكذا ينظر في حديثه. ولهذا جعن في مواضع ابن ابي حاتم قال ذكر انه يصح بعضا ولا يصح بعضا يعني مرتا يصحح له مرتا ما صح له حديث الراوي مثل هذا ولي ليست دائما يعتريها ما اعتريها احيانا طيب صالح الحديث انزل من هذه طيب وش رايكم هل التليين ولا ولا ايش وش نحكم عليه غدا ان شاء الله غدا ان شاء الله صراحه والله اعلم لازم تذكرون الله اعلم صلى الله عليه وسلم